السجاجة كأنها وَا اللَّهُ لَا نَعْثَالُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ خَيْرُ رُتٍّ أَنَّ اللَّهَ لَا تُفْعَلُ وَيُذْكَرُ فِيهِ اسْمُهُ يُسَبِّحُ يخافرون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يعزق منه